مهما عمل ببر بر فسابقة الإحسان من والديه أعظم من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين ولتضم البر ترتبت عليه آثار عظيمة وفوائد جليلة من أهمها أن بر الوالدين سبب لتفريج الكربات بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء يعني البار دعاءه مستجاة بر الوالدين سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام الزنبما فإن الجنة تحت أرضيهما من حقوق الوالدين. من حقوق الوالدين. أما عرقوهما فغذالك من اكبر الكبائر كما في الصحيحين. عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أثبركم بأثبر الكبائر؟ يقول ثلاثه الا انبئكم لاكبر الكبائر الا انبئكم لاكبر الكبائر ألا أنبئكم أكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله هذا الاشراك بالله وعقوق الوالدين فجعله مع الشرك الاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال وكان مستكبر جلس الا وقول الزور الا وشاذ الزور هذه الثالثه شاذ الزور وقول الزور هذا يدل على ان العقوق للوالدين وشهادة الزور من اكبر الكبائر بعد الشرك فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من هذه الكبائر العظيمة هو عبد الله الشرك بالله ورصوه العبادة وبعضها لغيره سبحانه وتعالى كدعاء الأخسان والكواكب والأشيار والأحجار أو دعاء الاموات والاستغافة بالاموات وطلبهم شفاء المرة ورد الغائب وطالب المدد المدد ونحو ذلك هذه اشياء واقعه من كثير من الناس وهذا اعظم الذنوب واقبح القبائح واكبر الكبائر في كثير من الامصار يجيء الرجل او المراه الى القبر ويقول يا سيدي فلان اسم مريضي اقضي حاجتي المدد المدد هذا عن الشكر بالله نعوذ بالله من ذلك كما يفعل الوثنيون سابقا عند الاصنام أو عباد الكواكب مع الكواكب وهكذا غيرهم من أنواع المسكين فأعظم الذنوب أقبعه هاشيق بالله عز وجل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا الله سأجود لنبي أعظم قال أن تجعل لله نبداً وهو هذا هو أعظم الذنوب. أن يدعى غير الله في الاصنام أو الأشيار أو الأحجار أو الكواكب أو الجن أو الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك يسألون ويسألون قراء الحاجة اكتفاء المريض ردوا هايب إلا غير هذا مما يفعله عباد الأموات وعباد الأسلام وغيرهم هذا هو عرض الشك وهذا هو وقف الذنوب، وهذا ضد التوحيد ضد لا إله إلا الله ضد توحيد الله والإخاظة سبحانه وتعالى ثم يا هذا ما سمعتم من العقوب وهو إذا الوالدين وعدم الإحسان إليهما قالوا لن فعلا، أسبوهما ولعنهما والغاوم بالكلام السيء من اقبح العقوق ما قال عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه يقول عليه الصلاة والسلام كذائ الرجل لوالديه والله سبحانه من اكبر الكذاء شتم الرجل لوالديه الى يا الله يسبوا الرجل والديه هذا يعني مرسلكم طبعا وعقل وفقرة. وهل يسب الرجل والديه نعم يسب ابا الرجل فيسبوا اباه ويسبوا امه فيسبوا امه يعني يسب الناس يسبون الوالده إذا سب الناس سب سبوا لي يسبوا والدي. فصره سب لوالدي لأنك سب في سب والدي نسأل الله رحمه. وسمعت الحديث لك المشايخ النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين آمين آمين فسألوه سبوا لي لهم ولصوتنا جرى لك. فقال يا محمد قرامي الاخر منها أنه قراري ما انفه ثم راغي ما أنفو ثم راغي ما انفه إن أدرك ولد اه والدي احدهما او كليهما خلع في اهل الجنه هذا وعيد عظيم انه ادركهما لكن لم يحق الى ولم يقم بحقهما فلهذا لم يدخل اهل لم يكون سبب لدخول الجنة لعقوبه ما الله لا شاء فالعقوب لهما والإيثاؤ لهما بالكلام أو بالفعل من أقبح الكبائر كذلك قطع النفقه عنهما إذا كان محتاجين وعيثين محتاجين وهو يقدر من أقبح الكبائر لأن العقوب الواحد يحتاج إليه وهو يقدر على الإيثاغ عليهما ثم قطع ذلك عنهما كان ذلك أيضا من أقبح العقوب والعقوب له عقوبات كبيرة سمعتم بعضها منها أن الوالد قد جاء دعوته على ولده بسبب العقوم فيختار الدنيا والآخرة نعوه منه قصة <تصفيق> جريج معروفة نتذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان جريج عابد له صوم عابد مأتزل للناس فجاءت الرأة فجاءت أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلتي ولا يجيبها وستمر في صلاة ثم جاءت مرة أخرى ثانية فقال جاء جريب فلم يجيبها قال أمي وصلاتي ثم استمر في صلاة ثم جاءت التالية وصالها دون صلاة أيضا فلي. فقال جاء جريب فقال أمي وصلاتي فقالت إن ذلك اللهم لا تمتهم حتى تريه وجوه الممسعة في المزانية فأجيبت دعوتها وسبطت عليه امرأة الضغي ببني إسرائيل قالت لجماعتها لافن جريج فجاءت اليه تدعوه الى نفسها فلم يلتفت اليها تمكن نفسها من راع من الرعاة فحملت فلما وضعت سئلت ممن هذا الولد قالت من جريج كذبت عليه قالت انه من جريج صدق هؤلاء لانهم اهواء ولهم قصد سيء في جريج فجاءوا اليه بغير حجه ولا برهان فادموا صومعته وكلموه واوزوه وعذبوه لأنها قاسلنا هذا الولد من جريف فصل ركعتين ثم قال اعطوني الصبي فجاء الصبي ووضع اسبعه على بطن وقال من أبوك قال أبو فلان الراعي. ثم أبو, أبو فلان أبوك انتقال الله الصبي الصبي لبراءة هذا العابد لكنه عوق بسابعه فعند ذلك استسمحوه وقال نعيد إليك وصوماتك من ذهب قال لا بل عيدها علي من طيب ان الحقوق في من حقوق, من حقوق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا من حقوق, من حقوق الوالدين والله يا اخوه والله من رزقه الله بأب فقد رزقه بنعمة عظمه لا يشعر بها إلا من فقدها ومن رزقه الله بأم فقد رزقه الله بنعمة عظمه والله لو كان طريح الفراش ولا يشعر بهذه النعمة الا من فقدها من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين فالبر يفرج الكرة ويكون سبب لاجابه الدعاء ثم البر سبب لبر الابناء بالاباء وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين